بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم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 هذا الدين الذي انعم الله عز وجل به علينا وكان كرما ومنهة وفضلا ورحمة منه سبحانه وتعالى ان جعلنا مسلمين وهدانا الى هذا الدين كان منه هذا فضلا وكرما ومنة ليس ذكاء وليست مهارة بقدر ما انه فضل الله عز وجل علينا بقدر ما انها عطيه الله عز وجل وهبنا اياها وحرم منها خلق كثير ليقف المرء منا اليوم ليقول انا مسلم انا مسلم هذا الاعتزاز بالاسلام وهذا الانتساب منا كافراد وكمجموع لهذا الدين انتساب باللفظ ولعل له علامات باللفظ بان ندعي اننا مسلمين وكذلك نحن ان شاء الله ولهذا الانتساب علامات اما بالقول كان يقول المسلم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او ان يقوم بافعال وممارسات لكن من المسلمين نفر ليسوا قليلا ممن يظن أن انتسابه للإسلام تكفي بأن تكون بمجرد كلمات وإذا كان الله عز وجل قد صحح مفاهيم أناس في الماضي ممن ظنوا بأن الانتماء للإسلام إنما هي كلمة أو أن يزعم بالإيمان إنما هو بلفظ. فجاء القرآن الكريم بآيات الله عز وجل جعلها تتلى قوله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم من أجل أن يكون انتماؤنا للإسلام انتماء حقيقيا وصادقا موافقا للكتاب وللسنه ننال بهذا الانتماء إن شاء الله رضى الله عز وجل والجنة وصحبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فكان لابد أن نتبين فعلا ماذا يعني انتماءنا للإسلام ليس لأن هذا محاولة مراجعة حقيقية وهذا مطلوب نعم يجدر بنا أن نراجع أنفسنا بين مرة ومرة أن يراجع الإنسان منا ذاته أن يراقب ذاته أن يقيم ذاته أليس الطبيب ينصحنا كلنا؟ أليس طبيبك طبيب العائل ينصحك انه كل ست شهور تعال يا أخي ما أنت مش خسران ما هو أحسان كبات حليم؟ اعمل فحص دمه وضغطه سكري والآخرين هكذا ينصح الطبيب المحب والحريص على, على من يتردد عليه تعال كل ست شهور لعله تكون في عندك شغلات طارئة إيش ما كانش معروف شيء جديد أمور اللي يمكن أن لم تكون بالحسبان ليجري هذا الفحص الدقيق هذه مراجعة صحية لا تتنافى لا مع التوكل ولا مع الإيمان بالله بل هي من من عظيم التوكل على الله كما أنت تجري مراجعة لصحتك يجدر بنا أن نجري مراجعة لإيماننا لديننا لعقيدتنا لحقيقه انتمائنا لهذا الإسلام لحقيقة انتمائنا لهذا الإسلام والحق يقال بأن الدافع وراء الحديث في هذا الجانب تحديداً في هذا اليوم إنما هو وفاة رجل عظيم من أعلام الأمة في هذا الزمان داعي جليل توفي يوم السبت الماضي الشيخ فتح يكن رجل من أعلام المشروع الإسلام المبارك عالمياً وفي لبنان خصوصا ولهذا الرجل كتاب رائع عظيم اسمه ماذا يعني انتمائي للاسلام شو معنى هل فقط اني لامي بيقول انا مسلم بهويتي مكتوب مسلم بمظهري بشكلي بعائلتي بابوي بامي ام ان هناك علامات لابد ان تكون ماذا يعني انتمائي للاسلام فقال رحمه الله فعلا بكتاب رائع ينصح بقراءته قال ان لمعان انتمائنا بالاسلام علامات منها ان اكون مسلما في عقيدتي اولها ان اكون مسلما في عقيدتي البعض يقول او نحن مسلمين وجانا سمعنا ان يشهد المسلم ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله نعم هذا صلبها هذا عمادها هذا ركنها لكن ليست كافيه ان يعتقد المسلم اعتقادا جازما اعتقادا جازما بوحدانيه الله وحدانيه الربوبيه ووحدانيه الالوهيه وحدانيه الربوبيه والالوهيه فلا يعبد الا الله ولا يسال الا الله ولا يطلب منه الا الله ولا يخشى منه الا الله ولا يسال الرزق الا الله هذه علامات ودلائل واضحه في حقيقه ان يعتقد بذات الله تبارك وتعالى الالوهيه والربوبيه له وحده دون سواه هذا الشيء لازم نعتقد يكون في داخلنا ان نعتقد ان نعتقد اعتقادا جازما بان الله تبارك وتعالى ليس له ثان ولا شريك لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا لا اله الا الله لا إله إلا الله بملئ اليقين والاعتقاد لانه لهذا الاعتقاد تبعات نعم تبعات اذا اعتقدنا جازمين بدون شك وبدون ريب ابدا لابد أن ينتزع من, ينتزع من داخلنا الخوف الخوف من الناس الخوف من الأعداء الخوف من الرزق هذا الذي يجعل كثير من الناس إما ينحرف وإما يذل بينحرف بالطر إما يسرق وإما يرشي وإما يرتشي بسبب الخوف والحرص على الرزق لو اعتقد جازما أن هذا لا يملكه إلا الله ما كان ليخاف من هذا ابدا نعم أن أكون مسلما في عقيدتي أن أكون معتقدا اعتقادا جازما برسالة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بحق وصدق وصواب ويقين ما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم أن أحب الله أن أحب رسول الله أن أحب كلام الله القرآن هذا كلام الله تبارك وتعالى أن أعتقد بأن بعد الحياة موت وبعد الموت قبر وبعد القبر برزخ وبعد البرزخ بعث وحساب ثم جنة أو نار أسأل الله أن نكون وإياكم من أهل الجنة هذا شيء لابد أن يعتقد المسلم اعتقاد اصلا لماذا تجد بعض الناس عندهم نوع من التقصير في العبادات لماذا لأن اعتقادهم بالآخرة اعتقاد ضعيف وإلا لو اعتقد يقينا بالجنة وبالنار بعد الموت والحساب لكان أدرك ماذا تعني الجنة وماذا تعني النار وللجنة أعد ومن الجنة هرب وابتعد بما يمكن أن يقربه إلى الله سبحانه وتعالى أن أكون إذاً مسلماً في عقيدتي من معاني انتماء للإسلام أن أكون مسلماً في عبادتي في عبادتي لا يكفي لا يكفي هذا الانتساب بالاسم إلى الإسلام لا لا يكفي إنما هي علامات ومنها علامة الفعل المتمثل بأداء الفرائض التي كتبها الله عز وجل علينا افترضها علينا قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا إذن هذه فرائض الأصل للمسلم أن يؤديها طاعة لله تبارك وتعالى بمعنى اوضح هل يمكن هل يمكن ان يكون مسلما مكتمل الاسلام من لا يشهد ان لا اله الا الله وان محمدًا عبده ورسوله طبعاً لا هل يمكن ان يكون مسلماً مكتمل الاسلام من لا يصلي طبعا لا هل يمكن ان يكون مسلما مكتمل الاسلام من لا يؤدي الزكاه طبعا لا لذلك هذه فرائض انما تؤكد على حقيقه انتماءنا للإسلام على حقيقة هذا الانتماء لدين الله تبارك وتعالى ولذلك لابد من ان يظن يعتقد الانسان منا ليس ظنا ان يعتقد اعتقادا جازما بان اداء هذه الفرائض هي من صميم انتماءنا للاسلام والا فان على هذا الانتماء ان عليه علامات سؤال يمكن أن تجعل الإنسان منا بعد مرحله قد ابتعد رويدا رويدا عن هذا الدين الذي لا بد أن نشير إليه أن فهمنا كمسلمين للإسلام هو فهم شمولي بماذا يعني كلمة شمولي يعني لا يظن البعض أن العبادة تقتصر على الصلاة الصوم الزكاة والحج كما نفعلها جميعاً ونقول خلاص ليكن ما يكون بعد ذلك ما احنا الحمد لله اركان الدين نعمل لها ظنين بأن هذه فقط هي العبادات لا ولذلك من الفهم الشمولي للإسلام أن نفهم أن نفهم وهنا يجدر التأكيد كما في القرآن الكريم آيات الله أمرنا بها بالصلاة وهي عبادة ففي القرآن الكريم آيات الله أمرنا بها مثلا للنساء بالحجاب وهذه عبادة. هذه عبادة. هذا مش كماليات. هذا مش يبقى خاضع للمزاج. لا. كما آيات الصلاة فرض علينا ان نقول فيها سمعنا واطعنا. آيات الحجاب فرض يجب ان نقول فيها سمعنا واطعنا. اسمحوا لي واقول الحجاب, الحجاب الحقيقي الحجاب الحقيقي مش الحجاب غطى الراس هذا اللي اليوم صار موجود غطى الراس مع الجنس يا سلام هذا هذا احسن حجاب مودرن بال بالعالم هذا الحجاب الذي به الله قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن الله قال للنبي عليه الصلاه والسلام يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يدنين عليهن من جلابيبين مش غطاء مزركش وجنس على ع... محزق على ال... على الجسم يظهر كل المفاتن لا هذا ليس حجاب ابدا ولا بقرب ولا بن ولا بيشبه اذا ان اكون مسلما في عقيدتي ومن العقيدة ما ذكرنا ان اكون مسلما في عبادتي ومن العباده ما ذكرنا حتى لا يظن ظان بأن العبادات هذه مرة أخرى يمكن أن تكون مزاج يمكن أن تكون في فترات معينة كمن يصلي مثلا في رمضان ويترك الصلاة بعد رمضان لا هذا يتمثل بفهم غير سليم لحقيقة انتمائنا لهذا الدين أن أكون مسلما ثالثا أن أكون مسلما في أخلاقي عقيدتي عبادي الاخلاق لأنه لا يمكن أن يكون هناك فاصل بين الاعتقاد وبين العبادة وبين الأخلاق بمعنى كأن الأخلاق أخرى مرة هذا شيء للبهارات يعني هاي اللي بدنا إياها وفي البعض بدوش إياها هاي للزينه يمكن تكون ويمكن ما تكون لا الله الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وهو قال عليه الصلاه والسلام انما بعثت لاتمم ما مكارم الاخلاق مكارم الأخلاق لا يعقل لا يعقل ابدا ان يكون مسلم عقيدته سليمه وعبادته كامله واخلاقه خايبه لا يعقل في تناقض بشع غير طبيعي غير طبيعي وحسن الخلق من صميم الدين من صميم الدين ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مشهد بين وعاب بين وعاب من يمكن أن يكون مصليا أو أن يكون صائما أو أن يكون حاجا وهو يلوث هذه العبادات بصنائع قبيحة إنما هي ليست من اخلاق المسلم ولذلك قال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال عليه الصلاة والسلام من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا فلا صلاة له ما ليس صلاة هو, هو عمل حركات هو سجد وركع وأتى المسجد ولكن لا صلاة له لا. لأن صلاته أصلا لم تمنعه عن الفحشاء والمنكر أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وكم من صائم؟ لا يناله من صيامه إلا الجوع والعطش لماذا؟ لأنه سبق وقال له عليه الصلاة والسلام فإن سبك أحد أو شاتمك فقل إني إني صائم وإلا فإذا سببته كما سبت وشتمته كما شتمت هذا من سوء الخلق <تصفيق> الذي لا ينسجم مع حقيقة الصيام أليس في الحج قد قال الله قد قال الله عن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وإلا فمن فعل هذه وهذا من سوء الخلق يصبح حجه لا قيمة له ولا معنى له من هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن حسن الخلق أثقل ما يوزن في ميزان العبد يوم القيامة أثقل ما يوزن في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. حسن الخلق هذا شيء الله عز وجل أكرمنا به وهو من صميم من صميم انتماءنا لديننا ومن صميم علاقتنا مع هذا الدين العظيم حسن الخلق وإلا فإذا ظن البعض أن بإمكانه أن يؤدي الصلوات ويؤدي الفرائض ويكون سيء الخلق سيء خلق مع بيته سيء خلق مع جاره سيء خلق مع الناس هذا ليس من الدين ليس من الدين ابدا أليس قد قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا وأنا خيركم لأهلي كل واحد هذا الخير الذي فيه لابد أن يكون لمن هم اولى الناس به إذن ان اكون مسلما في عقيدتي ان اكون مسلما في عبادتي ان اكون مسلما في اخلاقي ان اكون مسلما في اهلي وبيتي في اهلي وبيتي لماذا يا ترى وقف على هذه العباره لماذا لان كثار منا كثيرون منا ممن يظن ان ما دمت انا بأد العبادات والصلاه والصوم والحج خلص. ناسيا انت وانا ان الله قد قال يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره اذن انت مطالب بمن هم تحت رعايتك اليس قد قال عليه الصلاه والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ما بكفي يا اخي لا يكفي ان تذهب انت الى الحج أو أن تؤدي أنت الصلاة وابناؤك لا يصلون وابناؤك لا يصومون وابناؤك لا يؤدون فرائض الله عز وجل أمرها إذن أنا مطالب كما قال الله لرسوله وأنذر عشيرتك الأقربين الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين الناس بمطبهم هذه متفاوتون لكن من هم أكثر الناس حقا لهم عليك من هم أقرب الناس إليك الأقربون أولى بالمعروف أولى بالنصح أولى بالتذكير أولى بالحب أولى بالشفقة أولى بالنصيحة أولى بأن تذكرهم بالله تبارك وتعالى نعم أن أكون مسلما في أهلي وفي بيتي الأمر الذي يجعلنا نؤكد على ضرورة أن يحسن الانسان منا الرعاية يحسن التربية يحسن التوجيه يحسن النصيحة لا يغفل ينتبه الى من سيسألهم عنه من سيسأله الله عنهم يوم القيامة لعلنا ذكرنا مرة ومرة قصة اولئك الذين ياتون يوم القيامة بين يدي الله عز وجل يمسكون بين ايديهم رجلاً يجرونه من تلابيبه من تلابيبه يعني من قبت من هون بين يدي الله تبارك وتعالى يقولون يا ربنا خذ حقنا من هذا إلا عنده حق إلا عنده حق بدنا حق من يكون هذا والله اعلم من يكون قالوا هذا أبانا هذا أبونا أي حق له أي حق لكم عنده وهو الذي من الصبح بيطلع وتالي الليل بيرجع ويسقى في الصيف وفي الشتاء من أجلكم أي حق لكم عنده ماذا تريدون فيكون الجواب يا رب وهو العليم الله كان هو على الطاعات ولم يأمرنا بها وكان يرانا على المنكر ولا ينهانا عنه إن عنده حق يصلي ما يقول لاش يصلي يصوم عن جنبه يعني تعذير يرانا على منكر فلا ينهى فلا يتمعر وجهه غضبا كما الحال كما الحال كما الحال في اباء يرضون بعذراً من باب الحب نستمر في النصح من باب الحب لا يمكن ان ننسى في ان نقرع الاذان يوم فيه في طفره في جنون اسمه جنون الجنون التبرج جنون العري جنون اللباس اللي غير شكل جنون يرى الاب من مصرياته بيشتري ترى الأم أم محجبه بلابس الباب وماشي بالشارع وبنتها بلباس غير معقول بلباس ببنطيل لاب صلوين واصلي وساحلي وحلتحالي معقول معقول أيتها المحجبة ويلي ممكن تكوني حاجه ومعتمري ترضين بهذا سيسألك عنها الله سيسألنا عنها الله أن أكون مسلماً في أهلي وبيتي رابعاً أن أنتصر على نفسي لازم أنتصر على نفسي النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي هذه النفس تميل إلى الهوى تميل إلى الخطأ تميل إلى الحرام ولذلك لابد أن نخالفها ولنتصر عليها قال الله عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى نعم لابد من أن ننتصر على هذه النفس عليك أن تعلم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعداء أعدائك أتدري من هي نفسك التي بين جنبيك أكثر عدو شرس ضدك نفسك اللي بصدرك التي بين جنبيك لا بد ان تنتصر عليها وهي تامرك بالسوء وتامرك بالحرام وتامرك بالفواحش وتامرك بالمعاصي وتامرك بالزلل عليك ان تنتصر ولا نكون لا نكون كمن وصفهم يحيى بن زكريا عليه السلام عن الذين اصبح الشيطان يتقاذفهم كما يتقاذف الصبيان الكره شوف كيف اولاد بيلعبوا بالفطول واحد بضرب للثاني بر كلها بيجروا اللي هي من الناس منهم كذلك بين يدي الشيطان يتقاذفهم كما تتقاذف الصبيان الكره بمعنى بمعنى سهوله ان ننقاد للشيطان وهذا لا يكون الا بضعف الايمان وقله الرقابه والخشيه من الله تبارك وتعالى فلا بد اذا من ان ننتصر على هذه النفس لا على هذه النفس لابد ان نجعل ميزاننا معها دائما ميزان الحلال والحرام الذي فيه طاعه لله نقبل والذي فيه معصيه لله ننهى هذه النفس عنها ونبتعد بها بعيدا عما يغضب الله عز وجل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله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 ومن معاني انتمائنا للإسلام العمل للإسلام ان نعمل للإسلام إذا أنا أو أنت أو أي مننا إذا كنا معتقدين فعلا أننا ننتمي للإسلام هذا يعني ضرورة أن نؤدي ضريبة هذا الانتماء وضريبة الانتماء إنما هو العمل العمل نعم العمل للإسلام هذا شيء لا يقل أبداً عن الفريضة صلاه أو صيام لا يقل عن الاعتقاد لا يقل عن تربية أهل البيت على قيم الدين أن نعمل للإسلام لماذا يا ترى؟ لماذا هذا من صميم الانتماء؟ ما دمت أنت أنت بتشعر بانتماءك لأسرتك الصغيرة الزوجي والبيت والأولاد لا شك أنك تؤدي باتجاههم واجب في ضريبة مطلوب منك أن تؤدي المطلوب كرب أسرة وهناك انتماء لشعبك ولدينك هذا ليس من المزاج مرة أخرى هذا ليس من الكماليات البعض يقول ما في في ناس الله بعثهم يعملوا للدين وأنا مالي أو بقدرش. آه ليس الجميع يمكن أن يطالب بنفس العمل ولا بنفس اتساع هذا العمل ولكن ولكن أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واضح في حديث واضح بضرورة أن نكثر سواد المسلمين كثر سواد في كل عمل أنت تعمله تضع يدك بيد العاملين أنت تؤدي بهذا خدمة لدين الله طب يا ترى معقول معقول أهل الباطل يعمل لباطلهم ويبذل لباطلهم وأهل الحق يبخل على حقهم لا ولذلك لابد بمقدار ما تتهيأ الظروف أن تضع يدك بيد من يعملون لدين الله الله عز وجل لا يعفي نعم لا يعفي يا إخوة حديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى نتبين قيمة العمل وقد خرج النبي مع جمع من المسلمين في غزو وكان المساء وأرادوا أن يصنعوا طعاما فذبحت شئة قال أحدهم أما أنا فأذبحها أنا علي الذبح قال ثاني وأما أنا فعلي سلخها قال ثالث واما أنا فعلي طبخها كل واحد يقول إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا علي جمع الحطب وأنا بالدلم من حطبات العدنات اللي نطبخ هذه الشيء عليها كأن رسول الله أراد أن يقول لكل إنسان منا لا تحقرن من المعروف شيء يعني تستصغرش ولا عمل كل شيء يمكن أن يكون له أثر في خدمة دين الله فمن معاني انتباءنا للإسلام أن نعمل له والشيء المهم والمهم جدا أن نكون على ثقة بانتصار الإسلام لأنه إذا كنا نشك أو مش مآمنين بانتصار الإسلام بصير عنا تهاون حتى بالصلاة حتى بالصيام حتى في الالتزام في البيت حتى في الاعتقاد لا لابد أن يكون عندنا اعتقاد من معاني انتمائنا للإسلام اعتقاد أنه منصور باذن الله ولما أنت عارف أن الإسلام منصور ومنتصر إن شاء الله هذا سيعطيك دافع ويعطيك قوة ويعطيك معنوية ويعطيك حالة اعتزاز بأنك أنت لا تجري خلف سراب إنما تجري وتتعب وتبذل من أجل دين الله عز وجل سيعزه ويكرمه لذلك من معاني انتمائنا لهذا الدين العظيم ثقتنا التي لا تتزعزع بأن المستقبل له وبأن مقبل الأيام يحمل لنا بشريات خير إن شاء الله لهذا الدين الأمر الذي يجعلك أنت كمسلم لما تؤدي العبادة لما تؤدي الصلاة لما تضع يدك بيد العاملين لدين الله تدرك أنك لا تجري خلف سراب اللي بجري خلف سراب هو اللي بركض على إيش فاضي لا الذي يعمل لدين الله يجري خلف حقيقة الله أكدها لما قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون اللهم انصر دعوتنا يا رب العالمين اللهم احفظ اخوتنا يا رب العالمين اللهم عليك بمن عادانا يا رب العالمين اللهم الف بين قلوب المسلمين واصلح ذات بين المسلمين واحقن دماء المسلمين واهدهم سبل السلام واخرجهم من الظلمات الى النور يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من عبادك الراشدين يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا عن معاصيك اللهم لا تجعل الدنيا جل همنا ولا مبلغ علمنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقياك يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يهتدون بهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته واشملنا بشفاعته واحشرنا تحت لوائه واسقنا بيده الكريمه شربه لا نظما بعدها ابدا يا رب العالمين اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم إلهنا ومولانا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا دينا الا قضيته ولا هما الا فرجته ولا ميتا الا رحمته ولا غائبا الا رددته ولا اسيرا الا فكدت اسرا ولا مسجونا الا أطلقته ولا مظلوما الا نصرته ولا ظالما جبارا الا قصمته يا رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وسلوه يعطكم وأنت يا مقيم الصلاة أقم الصلاة يرحمنا وإياك الله